بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وألقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت يا ذا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل المسؤورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا